بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رب منشور والبيت المعمور والسق في الرفيع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع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 مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّهُمْ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّنثُورٌ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 إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيم فَذَكِّر فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ اتَّرَبَ صُبَّ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتَ فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طارون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون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 أَم عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُوهُمْ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَم لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْقِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صَرون وَإِ لَِّذينَ ظَلَوا عَذاابًا دُونَ ذَلِكَ وَلاكِ وَلَِ أَكثَرَهُم لا يَعلَون وَصْبِ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِكَ بِأَعيونينَا وَسَبّح وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ حينَ تَقوموم وم الليل فسّح هو